بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> هل أتى على الإنسان حين من الزهر لم يكن شيئا مككورا إنا بلقنا الإنسان من نطفة أمشاة النبتدين فجعلناه تميعا بطيرا إنا هديناه السبيل إما تافرا وإما ففورا إنا أعكدنا بالكابرين تلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون منك إن كان مثالها تافورا عيلا يشرق بها عباد الله يحذرونها دهيرا يوقون يوما كان شره مستطيرا ويطرمون الصعام على حفه مسكينا ويتينا ويتينا ويتينا إنما نطعمكم لوجه الله لا منكم جداء ولا جتورا إنا نطعب من ربنا يوما أرسا طبيرا فأقام الله ذلك اليوم ولفعه ولفعه وجساهم بما تضروا جنة وعيرا مدفئين فيها على الحرائف لا يرون فيها شرسا ولا تذهبا ودانية عليهم زبالها وذللت فتوقها تزليلا والضع عليهم بآية من فرصة كانت, وأتواب كانت من فقه قدموها فقريرا ويفقهون فيها باسا كان بها جهادا جبيلا عينا فيها جهدا عبا سبيلا